أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَّا رِزْقًا مِن لَدُنَّا ولكن أكثرهم لا يعلمون وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ طرت معيشتها فتلك مساكنهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليله وكلنا نحن الورثين وما كان ربكم ولك القرى حتى يبعث في أمها رسول يسل عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عِندَ الله خير وأبقى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أفمن إناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمما تعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجْمَعْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ وَيَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ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 أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم نهارا سرمديا الى يوم القيامه من اله غير الله من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون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 ونزعنا من كل أمة شهيدا، فقلناها تبرهانكم، فقلناها تبرهانكم، فعلمو أن الحق لله وظل عنهم، وظل عنهم ما كانوا يفترون. اكبر